فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي عُيَابَةِ الْجُبَّ وَأُوَحِيَ لَهُ إِلَى هِلَةٍ بَلِ أَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَلَا يَشْعُلُ وَجَاءُوا أَدَاهُ الْعِشَاءَ لا نسترخ وترخنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فَصَلَّى رَبَّهُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتِ السَّيَّارَةُ سَأُرْسِلُ وَارِدَهُ الْفَأْدِلَاجَ الوَاحِ قَالَا يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ مَا أَرْسَلْتُمُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اشتروه بثمن بض دراهم معدوده وكان فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اشري لي مثواه عسى ان ينفعنا او نكتفذه وندع وكذلك مكنا من مصفة في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حتما وعلما وكذلك نجزي المفسنين